من هو حامل لواء الإرجاء في هذا الزمان ممن من ينسب للعلم ما من لا لا لا لا بعيد هذا صاحب معبر محمد الإمام صحب الله ما وصعي هذا إيه؟ والله أنه صحيح حامل لواء الإرجاء ما عنده أحد كافر يمكن اليهود والنصارى. وأما الحوثيون فهؤلاء مسلمون أقحاح ومن زعم النصر عليهم فإلى جهنم نصرته ما سمعته الشريف الجديد لا إله إلا الله ما أقبح هذا الرجل ما أقبحه فضفوه فحسبنا الله نعم الوكيل فهو داعية الإرجاء في هذا الزمان فيرى الحوثيين مسلمين أقحاح وأنك يقول لا تفرح بالنصر هذا نصر إلى جهنم فلا حول ولا قوة إلا بالله وهذه دماء دما عنده زكية وأخذ الميثاق على نفسه أن هذه دماء زكية معصومه لا يجوز قتلها يا أخي جاءوا إلى الناس إلى بلدانهم اتقلوا يقتلون في المسلمين إلى عدن هل ذهب أهل عدن إليهم وقاتلوهم في مران ولا في شيء من بلدانهم مساكين أهل عدن آمنون في بلدهم بعد حالهم دنياهم وبعد عبادة الله سبحانه وتعالى كثير منهم بعد عبادة الله وبعد حاله الدنيوي فيأتي الحوثي الباقي إلى بلدهم ثم أنت بهذه القحه وهذا الدفاع المستميت عن الحوثيين أخذك الله صحيح الدفاع دفاع مستميت ومن سمع كلامه يكره زاد قرها لمحمد الإمام فدفاعي أخوان مستميت جدا وهو يظن نفسه أنه عنده غيره على دماء المسلمين يا أخي أي مسلم الحوثي هذا والله لو كان مسلما جاز قتاله وهو باغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله قاتل التي تبغي وهي أثبت لها الإيمان في أول الأمر وهذا الحوثي طائفة باغية يجب على أهل الإسلام أن يصد له وأن يقف في وجهه باغي يتوثب على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام بلدة بلدة يأتي إليهم من بيوتهم وهم آمنون مساكين في سرفهم وهذا الخبيث يريد انتزاع عملهم ويريد انتزاع ثرواتهم ويريد انتزاع قبل ذلك دينهم وأنت جالس تدافع عن هذا ما معك للحوث تدافع عنه حسبنا الله نعم الوكيل محمد الإمام حامل لواء الارجاء في هذا الزمان وهو في غاية الانحراف عن السراط المستقيم وعن سبيل المؤمنين في غاية الانحراف هذا الرجل لا نكفره ولكن والله أنه في غاية الانحراف عن سبيل المؤمنين في مثل هذه المسن التي قد علمها الجاهل قد علم أن الحوثي باغي وأن الحوثي زنديق خبيث سبب لأصحاب رسول الله سبب لأم وني طعان في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تتباك على دماء الحوثيين وأنكم لا تفرحوا بالنصر لا تفرحوا بعضهم قالوا يفرح بالنصر والله أننا في غاية الحمور والسرور بهذا النصر العظيم الذي أجراه الله على أياد أهل عدن ومن ساندهم من أبناء المسلمين ونسأل الله أن يعينهم فيما بقي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بكراماته جل وعلا فإننا والله مدانون لأهل عدن كلنا أهل اليمن مدانون لهؤلاء الأبطال ونهؤلاء الرجال الذين رفعوا رؤوسنا وشرفنا الله بهم ضحوا بما ضحوا به حصل لهم شجاج وجراح وأنفس زهقة وأموال ذهبت صبروا صبروا صبروا, صبروا ورابطوا حتى أجر الله على أيديهم هذا الخير طهروا بلادهم حفظهم الله من هذا النجس الخبيث محمد الإمام ما ندري هل هو حوثي أم مؤتمري أما كلامه يدل على أنه في غاية الخبث هذا الرجل في غاية الخبث خبيث محمد الإمام الله الذي لا إله غيره ونلقى الله بهذا ونشهد أن الرجل في غاية الخبث وغاية الاستماتة في الدفاع عن الحوت المجرم حسبنا الله ونعم الوكيل وجل أصحاب الوثيقة على هذا بس هؤلاء ما يتجرؤون ما يتجرؤون وهو يجعلونه في الصورة يدافع فعبد الرحمن له نحو هذا وأن هذا به اقتال إلى أخذ ذلك وغيرهم أيضا من هؤلاء المخاذيل من من وقعوا تلك الوثيقة والتزموا بها الآثمة وقعوا عليها والتزموا بها ودافعوا عن الحوث الخبيث الحمد لله الذي فضحهم وجل أمرهم ربما قبل أيام لا يقبل مثل هذا الكلام في أئمة الدعوة اليمنية لا يقبل مثل هذا الكلام صحيح يعنون يعني يجعلون بسم أمة الدعوة هناك أمة نجد وهنا أمة اليمن محمد الإمام البرعي وذاك الراحل وكذلك غيره أمة اليمن محمد حتى والله يا جماعة الرجل في غاية وقاحة وفي غاية إعجاب بنفسه والعلماء ليسوا سوا في إدارة الفتن ما شاء الله يعني بعد ما تكلم على هذه الفتن والعلماء ليسوا سوا في إدارة الفتن وذكر أثرا لحديثه ولأبي موسى أن أبي موسى قيل له يا أبي موسى ما رأيك في رجل يقعد ويضرب سيفا أعداء الله سبحانه وتعالى كيف قال هذا على خير قال يا قال له يا, أحذ... يا أبو موسى ما كل واحد ضرب في خلاص هذا على خير لابد من خلاص لابد من نية قال فالعلماء ليس سواء فهو أعلم من آل الشيخ وأعلم من الفوزان وأعلم من العلماء جميعا بالفتن أعلم الناس بالفتن محمد الإمام في حد يخالف فيكم صحيح أن تخالف محمد أنه أعلم الناس بالجهل محمد الإمام صحيح الله ما أعلم الناس أجهل الناس بالفتن هذا الصواب الذي يسمعه يقول الرجل يزكي نفسه أن العلماء ليس سواء في إدراك الفتن ثم ذكر هذا الأثر يعني هو أدرك الناس الفتن وقد قلنا لهم قبل أنه يرى نفسه أعلم الناس لكن يوم صرح هذا الشريف صرح فيه سواء هو من أدرك الناس لهذه الفتن فأنت أجهل الناس ولست أعلم الناس بهذا الفتن ماذا بعشك فدرجي ما هذا شأنك شأنك أدنى وأحقر من هذا والله أدنى وأحقر من هذا ما من فتنا ولو أنت خائض فيها من زمن شيخك رحمه الله تعالى ثم أعظم الفتن التي ابتلاك الله بسبب بغيك على شيخنا الكريم المفضل يحيى بن علي الحجوري وعلى طلاب السلفيين ووقوفك مع الحوثيين فضحك الله للعالمين والله فضحك الله للعالمين أنك عميل للحوثيين ولمن دفع بالحوثيين أنك عميل له يو والله فإن الذي يتابع سيرتك إذا جرت الدولة في مكان أنت بعدها حرب السادسة أخرجت بعض الكتب وأن هذا جهاد وأن هذا خذوي يجب قتال الحوثيين إلى آخر ذانفة فلما حصل القتال عنها هذا ما هو جهاد هو نفسا عدو واحد وألف ذلك الرافضة على مر زمن أيساً ما ذلك الكتاب وألف تلك الرسالة الصغيرة التي فيها دم الحوثي وفيها ما كان عليه الحوثي من البغي على أهل الإسلام وكان دائماً يلطم بيدهون الرافضة اليهود الرافضة اليهود تقول هذه دجاءت حرب ضد الرافضة يويل الرافضة منه صحيح ما في حد سيكون في أشد الناس بأساً عليهم ولا أحد أجز مننا. ونحن والله كنا نظن أن هذا إذا حصل شيئتان مع الرافضة إياه وإلى الرافضة منه على ما يلطم هنا وهنا المكروفنات يمكن أن يزعجها ربما يرمي بهذا هنا وهذا هنا فإذا بك أجمل الناس أيها والله وإذا بك تخضح والفتن يا أخوان يعرف بها الرجال والأزمات والشدائد والملمات والمدلهمات يعرف بها الرجال الثابتون ويعرف بها الخير ويعرب بها الصابرون ويعرب به المجاهدون فمحمد الإمام عرته فتنة الحوثي للناس تماما فنبشرك أن أهل اليمن صاروا يبغضونك وما يحبونك وبحق لا بيبغي وباطل يبغضونك بحق والله يبغضونه لا بيبغي وباطل والحمد لله أنه ما تكلم أهل السنة بأحد إلا والأيام تجلي أمره والأيام تفضحه وتجلي أمره وفي أول أمر الناس ما يقبلوا منه ليش تكلموا في العلماء أنتم تكلموا في علماء اليمن يا أخي هؤلاء علماء اليمن شوف هؤلاء هؤلاء ما هم علماء اليمن اتقن الله اتقن الله والله ما هو علماء اليمن هؤلاء محمد الإمام عالم لجهة معينة مفتي لجهة معينة مفتيها بما تريد وما تخرجه وذلك مرة الكلام ذلك الذي يعني ينضح بشيء من الشطط الذي فيه تكلم على أصحابها ولا أصحاب الجنوب تكلم عليهم ببغى والله نحن ما نحن حراقيين ونحن ضد الحراك وضد هؤلاء النعرات النعرات ضدها الله الحمد ما نحن حولها لكن البغي بغي سواء كان على العدو أو على الصديق والحبيب البغي لا يجوز حرام يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة في الدنيا البغي لا يجوز لا على عدو ولا على حبيب هذا حرام فالرجل سايق الحق يا أخوان الذي يسمع مثل هذا الكلام ويا ليت هذا الكلام به يبلغ به علماء المسلمين ممن علموا بالغير على دين الله سبحانه وتعالى ليعلموا نفاح محمد الإمام عن الحوثيين فهو أشد الناس نفاحا عن الحوثيين وكان لما كنا في دماج الحوثي يفعل فينا ما يفعل من القتل السفق الدماء والحصار الخانق وغير ذلك من إجرام ولما أراد إخواننا أنهم يحاصروا الحوثي هذا النجس ولا لا يدخل له شيء أخرج خطبه يتكلم على أهل السنة هؤلاء قطاع الطريق هؤلاء كذا هؤلاء يفعلون كذا طيب الحوثي هذا الذي فعل خرج عوام الناس يحبون أهل السنة عندهم غيره وخرجوا على هذا المبدأ أن الحوثي حاصر إخواننا وحاصر أبناء المسلمين ظلما وعدوانا نحن نمنع ما نمنع شيء من هذه الأشقوات لا تدخل الحوثي نمنعه من هذا الذي منع منه إخواننا أهل السنة وأبناءنا أهل السنة من عوام الناس من القبائل متى عندها غير على أبنائها، فخرج فإذا بهذا المدبر يخرج خطبة في أهل السنة وأنهم قطاع طريق. أسبن الله النعم الوكين دائما هو يدافع عنهم دائما قاح عن الحوثي وأن دماءهم عصومة وأنهم مسلمون وهذا من أقبح الكلام الذي قاله في هذا الشريف. أقبح كلام سمعته لمحمد الإمام هذا الكلام. قال لا تفرحوا بالنصرات هذه نصرات إلى جهنم. لا إله إلا الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك أين العلم هنا أين العلم العلم هنا يبرز نفسه ما تعرف الحديث هذا الجاهل فيه تألى على الله سبحانه وتعالى وتحكم مثل هذه الأحكام بين أبرهان ولا قرآن وهي خلاف الصواب تواما خلاف الصواب هذه الأحكام تماما فإنهم ما قاتلوا مسلمين والله بإجماع أهل اليمن وإجماع المسلمين المعتبرين غيرك وغير أمتالك من جحال. أن الحوث يرافضي خبيثني عشر وأنه زنديق متجرع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحكم عليه بهذا الحكم وتحكم على إخواننا الذين فرحوا بهذه الانصارات وأنها انصارات إلى جهنم أي حكم هذا هذا لا يجوز لك والله لا يجوز لك هذا حكم جائر وتألي على الله سبحانه وتعالى أن مصير هؤلاء إلى النار مصير هؤلاء إلى النار وهذه الانصارات كلها إلى النار والعياذ بالله هذا كله من قبح الجهل والرجل كما تقدم ولم يصدق أهل اليمن أنه جاهل وليس بعالم أنه جاهل ومتعالم وليس بعالم ولكن مساكين أهل يمن ربما يحسنون الظن ببعض الناس ثم يلطمون منه يفيقون حينئذ يفيقون بعد اللقمات وإلا هذا عندهم إمام الدنيا محمد الإمام عند كثير منهم أنه إمام وأنه عالم وكان ربما إذا تكلم فيه بعض الطلاب العلم قالوا من أنت حتى تتكلم بهذا الرجل الذي قد بلغ دعوته الآفاق ما من قرية إلا وقد وطأتها قدماه وما من كذا يا أخي اتق الله إلا وقد وطأت دجال ادخل جميع المناطق هذه من هذه أبنى المدينة وهذا ممنوع بس هذه من الباطل يا أخي يسيحون في الأرض أهل الباطل محمد الإمام من أهل الباطل يسيح في الباطل ولا يسيح بالكتاب والسنة والله ولا سيما في آخر أوانه أو آخر يعني ولا يسيح من أرض من حق وإن نفاح عن الحوثيين وعن هؤلاء المجرمين وأن دماؤهم زكية ويغرر بأبناء المسلمين فعلى طلابهن يتقوا الله إن كان بقي عندهم أخوة سلفية أن لا يبقو دقيقة عند هذا الرجل وليس تميلهم بأمواله هذا يضركم الله هذا يضركم بعد أن تسمعوا مثل هذه الكلمات النكنة التي تخرج من فيه ويدافع فيها عن الحوثين دفاعا صريحا وأنه لا يجوز قتالهم وأن هذا من قتال أهل الإسلام ويحتقر العلماء وأنهم ليسوا سوى في إدراك الفتن وأنه من من بصره الله بالفتن والله إنه يحتقر العلماء ويرى نفسه أعلى من العلماء الذين قد عرفوا بالعلم قد عرفوا بالخير وبالسنة والثبات. وأنه أعلم منها ويحتقر علمهم وأنه ما يدركون مثل هذه الفتن فمن بقي يا أخوان يدافع عن إمامه من بقي العلماء ذاك الأيام بعضهم أحسنوا الضنب لما أخرج الوثيقة ثلث قالوا مضغوط عليه لعله ما يستطيع فأخرج لهم مثل هذه ورق إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان طيب أخرجها ثم أخرج خطوة يدافع عنها وسكتوا سكت من سكت منهم ولان أخرج مثل هذا الخلام ألا فليتقوا الله من يدافع عن هذا الرجل ولتجتمع الكلمة عليه وأنه منحرف زائق لغاية منحراف ويحذر المسلمون من شره من دعوته فوالله لا يقلن شر عن السندان فالسندان ساكت وما دافع لشي ساكت هذا خامل سعطر ساكت وأما هذا انبرأ للدفاع عن الحثين فما ندري ما هو السبب هذا الذي يجعله هل يعتقد اعتقادهم هذا بعيد إن شاء الله أم أن هناك جهة تمشي هذا الرجل افعل ولا تفعل تكلم اسقط فلما كانت الدولة ضد الحراك تكلم في الحراك بكلام شديد ولما كانت الدولة ضد الحوثي تكلم في الحوثي بكلام شديد ولما الدولة واثقت الحوثي في تلك الأيام فعل وثيقة مع الحوثي أنها تخدم الإسلام والمسلمين حدوى القدة من قدة حسبنا الله ونعم الوكيل ذكر شيء غير هذا هذا أظن مجمل الكلام هذا المريض في شيء غير هذا ذكره عند الرحمن سبع الشريط هو سبع دقائق ما هو فينا الشريط سبع دقائق يعني أخذوا بس هذا الكلام من كلامه كان عندنا واحد يقال صبيغ هنا إذا عن محمد الإمام ما أدري هل لازال يدافع عن محمد الإمام سألوه, سألوه. يا أهل الحامي لأن بعضهم مغترب أيضا سألوه قولا لازال يدافع عن هذا الذي يقول مثل هذا الكلام القبيح أنت مع من قولوا له مع من ما أدري لموقفكم ووقف صحابكم مع من سألوه ما أولى الذين معهما بجانبكم يغررون بكم أيضا يغررون بكم ويسمون أهل السنة دواعش هو نفس الخبر نفس كلمات الحوثي يقولوها فينا والظهر كأن بينهم صلات. مع محمد الإمام هم يقولون عن ندو أعش ومحمد الإمام يقول مثل هذا الكلام الذي سمعته فيتكلفون بألفاظ هؤلاء المجرمين إلهنا سبحانه الله وحمدك